وكنوزها العلمية وتراثها الفكري ورصيدها العلمي أغلى ما تملك وأفضل ما تحوز إنها تمتلك المعين الذي لا ينضب والخير الذي لا ينقطع كتاب خالد وسنة مطهرة واجتهاد منضبط لا ينقطع وفوق ذلك تملك ثروة فكرية وفقية ثرة وحية تناقش المستجدات وتحيط النوازل فقها حيا بين محكمات الشرع ومقتضيات العصر وهاديات النص وأحاول في هذه الخطبة وليتني أستطيع أن أقف مع حديث واحد نبوي حكمه متجددة ومعانيه متألقة متدفقة هذا الحديث كأنه يحفظ قوته وحرارته فمع مر الدهور والأزمان والسنين كأنه عقد يتلألأ يزين جيد الزمان معانيه متجددة ومعين متدفق إنها مشكات النبوة وتعاليم الوحي وليتني أستطيع أن أفك المفردات وأن أقف مع المعاني إن الحديث ما زال بحيويته وما زال بقوته وحرارته وما زال بمعانيه وما زال بأحكامه وما زال بفوائده السر وليتني أستطيع أن أسبر أغوار هذا الحديث إنه حديث ابن عباس الذي أخرجه الترمذي في السنن والحاكم في المستدرات والإمام أحمد في المسند قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهد إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ولو اجتمعوا أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحف هذه رواية الترمذي أما رواية غير احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده أمامك واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكر وأن مع العسر يسراء هذا الحديث النبوي مع فيه من الثروة والمعاني والحكم و. الأحكام والفوائد والدروس والعبر كثيرة ولا تستطيع الخطبه أن تحيطها والفائدة الأولى من قول ابن عباس كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني على حمار والفائدة الأولى روعة المشهد وعظمة القدوة وأن الداعية وأن المصلحة وأن القدوة ينبغي أن يمتزج مع المجتمع وأن ينزل المصلح من أبراجه العاجية وأن يخالط الناس وأن يكون بحسن الخلق وكمال التواضع الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يردف غلاما ثم الدعوة لا تعرف الحواجز ولا تحتاج إلى المنابر الداعية هو الذي يصنع الفرص وهو الذي يوجد المنابر هل تتخيل أن منبر تعليم ظهر حمار هذا يدل على شفقته صلى الله عليه وسلم وعلى حرصه بأمته لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم من أين يطلق الكلمات داوية مجلجلة ليست من القاعات المكيفة ولا من المساجد الجميلة المنمقة إنه من على ظهر حمار لأنه صاحب رسالة لا تحيطه الحواجز ولا تحوطه الأزمنة إنه يعلم لأنه يريد أن يعلم إنه يريد للخير أن ينتشر وللنور أن يعم وللهدى أن يصل للناس وهذا شأن الداعية إن الداعية المصلح يدخل المناطق المحظورة والأماكن المحرمة التي لا يستطيع السلطان أن يدخلها بعزه وأكزته وبإمكاناته وإعلامه وبماله وبما عنده ولكن الداعية يستطيع إذا كان صادقا أن يدخل الأماكن المحظورة إن الأماكن المحظورة على على على على على الحكام ويستطيع أهل الفكر وأهل العلم أن يدخلوها العقول والقلوب إن الناس يمكن, يمكن أن يعطوا الحاكم أصواتهم وأن يعطوا الحاكم أجسادهم وأن يخرجوا في مسيرات عارمة ومظاهرات كبيرة يهتفون باسمه ويرجون له البقاء ويقولون له سيل سير ولكن الحاكم لا يستطيع أن يشتري قلوب الناس ولا أن يشتري عقولهم وإن الذي يدخل العقول الفكر والمنطق الحجة والبرهان وهي عند أهل العلم لذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أعظم حاجة المفكرين والمصلحين والأساتذة والمعلمين أن يقولوا, كنت أن يقولوا وهم يردفون غلام يا غلام إني أعلمك كلمات هذه الكلمات كلمات هي يحتاجها الصغير والكبير ولذلك لا تمييز في الدعوة نحن نستهدف الكبار ونترخ الصغار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ بلبنة المجتمع الأولى ويبدأ بالعقول الفطيرة الناضجة الطاهرة النقية السليمة التي لم تتلوث إن الأطفال يملكون البراءة اقرأ معي ما كتبه الدكتور عمر سليمان الأشقر في كتابه مواقف ذات عبر قال كانت هناك طالبة صغيرة في السن تذهب إلى المدرسة ولكنها تلبس الملابس الطويلة فإذا بمعلمتها التي تدرسهم وهي تكشف رأسها كبيرة في سنها متبرجة تنتهر الطفلة وتقول لها ما هذا تشدد لو أتيت بهذه الملابس المرة القادمة لأوجعتك ضربا ذهبت الطفلة الصغيرة إلى بيت أمها ثم خريت الأم جاءت تلبس الصغيرة الملابس وقالت الصغيرة يا أم إني أريد أن ألبس ملابس قصيرة قالت ولما قالت إن المدرسة في المدرسة تضربني وتجلدني وتريدني أن ألبس القصير قالت لها ولكن يا بنيتي ربنا الذي خلقنا وخلقها يريدك أن تكوني هكذا لبست البنت وذهبت وفي أثناء الصف في الفصل أوقفتها الأستاذة وانتهرتها أولد أحذرت فانفجرت البنت باكية قالت والله يا أستاذتي لا أدري من أطيع أطوعك أطيعك أم أطيعه قالت ومن هو قالت ربي يريدني أن ألبس الطويل وأنت تريدون تريدينني أن ألبس القصير لقد احترت في أمري من أطيع فإذا بأستاذتي قد وجمت والفصل قد سكت وخرجت الأستاذة وأرسلت إلى الأم وجاءت الأستاذة في اليوم الثاني محجبة وقالت لأم الطفلة لقد وعظتني بنتك موعظة هدتني إلى الطريق المستقيم ووضعتني على الطريق الصحيح ولقد تحجبت طاعة لله تعالى إن الأطفال يحتاجون إلى التربية الحانية ومن هنا بعد أن كنت رديف النبي قال يا غلام وفي يا غلام وقفة طويلة. إن التربية تحتاج إلى انتقاء اللفظ، وإن التربية تحتاج إلى رقة الأسلوب، وتحتاج إلى روعة التأثير، وتحتاج إلى جمال الكلمات. يا غلام، إن الذي يريد أن يربي عليه أن لا يسيء الناس، إن الذي يريد أن يربي الصغار عليه أن لا يسيئهم. إننا نحتاج إلى مداخل التربية، نحتاج إلى الأسلوب الذي نصحح به المسيرة. يا قومنا أجيب داعي الله يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يمصر ولا يغني عنك شيئا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم يا غلام إني أعلمك كلمات إننا نحتاج إلى روعة الاستهلال إلى البداية الصحيحة إلى الأسلوب الجميل إلى اللفظ الراقي إلى العبارة الحانية إلى الكلمة المؤثرة وقبل ذلك نحتاج إلى إبداء الشفقة ونحتاج إلى المعالجة الصحيحة لأوضاعنا بمداخل السنة النبوية ومشكات الوحي التي تقوم على الرفق وعلى الرقة وعلى الطعام الطيب يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ وهذه الفائدة الثالثة إن الذي يتبادل إلى أذهاننا أن الله لا يحفظ ولكن حفظ الله أن تحفظ الله في حدوده وأن ترعى حقوق الله تعالى لذلك أمر الله بأمور وقال أنها تحفظ وأخبرنا في كتابه من هو الحافظ لأوامر الله تعالى قال سبحانه وتعالى من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب هذا هو الحافظ لكل أواب حفيظ الأواب الحفيظ الحافظ لأوامر الله الحافظ لذنوبه كي يهتدي ويتوب لذلك قال سبحانه لكل أواب حفيظ كيف يحفظ العبد ربه يحفظ العبد ربه في الغيب كما يحفظه في العلانية قال سبحانه من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أن تحفظ الله بالغيب أن ترعاه بينك وبينه وأن تعلم أنه يطلع عليك سبحانه وتعالى أمر الله العباد أن يحفظوا أمور ومسائل وأن لا يضيعوها ومن هنا يأتي احفظ الله احفظ الله في أوامره احفظ الله في سرعه احفظ الله في نواهيه احفظ الله في دينه احفظ الله في أحكامه يحفظ الله في حدوده ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه من الأمور التي أمر الله بحفظها أمر الله سبحانه بحفظ الصلاة قال سبحانه حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين والذين هم على صلواتهم يحافظون وقال صلى الله عليه وسلم من حافظ وعليهن كنا له نورا وبرهانا ونجاةً يوم القيامة أي من حافظ على هذه الصلوات ولذلك كيف نحافظ عليها المحافظة على الصلوات بأمرين من ضيع أحد الأمرين ضيع الصلاة الأمر الأول بإتقانها وإقامة أركانها خشوعا وخضوعا وإتماماً والثاني بأدائها في جماعة فمن لم يؤدي الصلاة في جماعة لم يحافظ عليها من حافظ عليها كنا له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة أخرجه النسائي في السنن وحافظوا على الصلاة حافظوا على الصلاة والذين هم على صلواتهم يحافظون أمرنا الله ونذبنا ورغبنا في أن نحفظ الصلاة وأن نحافظ عليها ومن حافظ الصلاة حفظ الله احفظ الله احفظ الله بالمحافظة على الصلوات ثانيا واحفظوا أيمانكم أمرنا الله أن نحافظ على على ألفاظنا إذا حلفنا بالله فألا نحلف بالله مستكثرين. يعني ألا نحلف في كل شيء والله عليك الله والله تغنب والله تعمل علينا ألا نكثر من الحلف ثانيا ألا نحلف بالله لاغين واحفظوا أيمانكم أي الفاظ اليمين فلا تكثر من الأيمان ولا تكذب في اليمين وكن صادقا إذا حلفت ولا تحلف إلا إذا اضطررت ولا تكثر من الحل هذه من الأمور التي أمر الشارع بحفظها ثم أمر الشارع بحفظ اللسان قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الترمذي من حفظ لي ما بين فقنيه ما بين فقميه والفقم هو الفك من حفظ لي ما بين فقميه وما بين رجليه أو فخديه ضمنت له الجنة هذه أمور تحفظ الأمر الثالث حفظ اللسان وهذا يحتاج إلى خطبة طويلة طويلة للحديث عن انفلاتات الألسنة في الغيبة في نقل الكرام في الكذب في المزاح في الإساءة في الظلم كل ذلك يتم باللسان وينبغي أن يحفظ رابعا ينبغي أن تحفظ الفروج قال سبحانه والحافظين فروجهم والحافظات قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضدن من أبصارهن ويحفظن فروجهن والذين هم م فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون العدوان أن يكون ذلك في غير الحلال هذا مما أمر الشارع بحفظه وندب إليه خامسا أمر الشرع بحفظ الجوارح كلها إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولذلك قال في الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى وأن تحفظ البطن وما حوى وعى الرأس عينا وأذنا ولسانا ووعى البطن فرجا وأمعاء وأنت تحفظ الجوارح وتتقي الله فيها كلها أيها الأحبة لا تستغربوا أحكي لك قصة هذه القصة ربما تنكرها لأول وهلة ولكنها موجودة في كتب السلف موجودة في كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي وفي كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني تأمل معي القصة القصة قصة أبو بكر خالد المسكي أبو بكر كنيته واسمه خالد ولقبه المسكي كان وسيما يذهب إلى الصلاة ويمكث في المسجد بعد العشاء يحفظ القرآن فإذا رجع إلى الطريق كانت هناك امرأة تراقبه وقد أعجبها فوقفت له على الباب ثائرة الرأس مكشوفة الرأس كأنها مستغيثة فظن أن في البيت بكروها فدخل البيت فدخلت خلفه وأغلقت الباب وقالت له ما ثمت مستغيث ما في مشكلة يعني ما في أحد ما في أسد ما في دادي ما في أي حاجة ما ثمت مستغيث ولكنني تقت إليك فأصب مني أي بالحرام فقال لا أستطيع أن أعصي الله ما قادر ما قادر أعصي الله قالت له أصيح وأجمع عليك الناس حتكورك والناس حيثون هو حيكون غلطان من مليون في المياه قص ما عنده حجزاته فضيحة بجلاجل وممكن يجيب في فجري بتالدارش يعني دي فضيحة كبيرة ما عنده طريقة بعدين لو كورقت وجوه الزلم معروف مولانا شيخ الجابة كده شنو أزول بالنهار تسبحه بالنهار تضبحه يا مولانا يا شيخ اتنا صل ما كنت في الجامعة معنا أبا ندقون ديل بعد ذلك سد الإشاعة أبا ندقون ديل خطريهم أبعدوا منهم الله يش سووا والله يسووا لهم تدوى فضيحة كبيرة فاستأذنها أن يدخل دورة المياه ودخل وأخذ العذرة والبول ولطخ جسمه ووشه فخرج إليها فاستقدرته فقرفت منه ففتحت له الباب فخرج خرج يمشي مع الحيط مع الحيط والجدران خشية أن يراه أحد وكان شاف سؤال كمان يقول الشيخنا ما في فيه كده تقبل مشكلة فدخل البيت ثم اغتسل من أثر البول والغائط فإذا المسك يخرج من جلده فأصبح المسك يلازمه ولا يفارقه فسمي خالد المسكي أو أبو بكر خالد المسكي أصابه المسك حفظ الله فحفظه فضل أن يلطخ جسده بالعذرة وأن لا يلطخ قلبه بالمعصية لأن المعصية تفعل في القلب فعل السموم في الأبدان إفسادا وإنهاكا وتعبا ولذلك هذا حفظ الله هذا حفظ الأبد الذي يحفظ الله ثم قال سبحانه قال عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظ وحفظ الله لعبده وهذه الفائدة الخامسة من الحديث حفظ الله لعبده أن يحفظ عليه مصالح الدنيا وأن يحفظه في بدنه وأن يحفظه حتى في ولده وعقبه قال تعالى وكان أبوهما صالحا بصلاح الأب حفظ الصلاح معنى أن يكون على الشريعة لما قام ال ال الوالد على الشريعة حفظ الله الذرية من الزيغ والانحراف والضلال ولذلك وكان أبوهما صالحا هذا من حفظ الله تعالى للعبد ولكن أشرف أنواع الحفظ وأجلة أن يحفظ الله دين العبد وإيمانه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إن القلب يتقلب والله يحفظ عليك إيمانك ويحفظ عليك دينك من الشهوات المضللة من الشبهات المضللة والشهوات المحرمة ولذلك تجد الذي استقام على أمر الله وعلى شرع الله في كل صغيرة وكبيرة تجد الله يحفظه حتى الممات حتى إذا وافته المنية وأدركه الأجل مات على الخير آدم ابن أبي إياس رحمه الله لما مرض وصار في سكرات الموت سجي أي غطي فختم القرآن وهو مسجّى قرى القرآن من أوله إلى آخره فختم القرآن مسجّى ثم قال اللهم بحبي لك إلا رفقت بي في هذا المصرع هذا المصرع الذي أنا فيه أرفق بي اللهم إني كنت أؤملك لهذا اليوم وكنت أرجوك لا إله إلا الله ثم قضي عليه ومات ختم القرآن وهو مسجأ يحفظ الله عليك إيمانك ويحفظ الله عليك دينك بأن يحفظك عن العصيان ولا تظنن أن العاصية عصا بغير خذلان الله له إن الذي يعصي إنما عصى لأنه هان على الله ولأن الله رفع تأييده ونصره عن عبده فوقع في العصيان عياذا بالله تعالى أيها الأحبة إنها دعوة من خلال هذا الحديث النبوي المليء بالحكم والمليء بالدرر والمليء بالفوائد أن نحفظ الله ليحفظنا الله والله لا يضيع أجر من أحسن عملا وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم إن تنصروا الله ينصركم احفظ الله يحفظ وهكذا من كان مع الله كان الله معه تأييدا ونصرا وتوفيقا وعونا وأهم العون العون في الدين والعون على الطاعة والتوفيق للإيمان والهداية للشرائع والإقبال على الطاعة والفرح بالخير والإقبال على الحسنات والاستكثار من الأجور والعمل للآخرة والاستثمار مع الله كل هذا بحفظ الله لعبده يحفظه من كل ما يمكن أن يشينه وأن يسقطه أسأل الله تعالى أن يحفظنا من كل الشرور والآثام فقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الألباني في السلسلة اللهم احفظني بالإسلام قاعدا واحفظني بالإسلام قائما واحفظني بالإسلام راقدا ولا تشمث بي عدوا ولا حاسدا كان هذا من دعائه صلى الله عليه وسلم أن يحفظك الله بالإسلام قاعدا وقائما وجالسا ومتحركا أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد. والعون والقبول وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه احفظ الله يحفظ حفظ الله للعبيد بدأ بالأنبياء والرسل حفظ الله الأنبياء والرسل حفظهم وهم في قعل البحر في بطن حوت أخرجهم من ذلك رعاهم وكلاءهم لأنهم حفظوا الله في الرخاء فحفظهم في الشدة لما دخل يونس عليه السلام بطن الحوت ودعا قالت الملائكة صوت مألوف من بلاد غريبة صوت مألوف ولكن من بلاد غريبة قال الله ألا تعرفونه قالوا لا قال إنه عبد يونس بن متة قالوا الذي لم يزل يرفع له عمل صالح ودعوة مستجابة قال لي ذا يوميا طوالي عمل صالح مرفوع ومقبول ودعوة مستجابة قال نعم قالوا يا ربنا ألا تشفع له أيام الرخاء والعمل الصالح فتنجه من البلاء قال بلا فأمر الحوت فلفظه إلى العراء لذلك حفظ الله الأنبياء وحفظ الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يحفظه لما باقي لما بقيت هذه الكلمات كأنها قيلت اللحظة حية نشقة قوية حارة جميلة متقنة محكمة مرتبة دالة على المعاني تقود إلى الدلالات كل عبد جالس في هذه الخطبة والمتحدث يشعر أن الحديث بالرغم من أننا سمعناه كثيرا لكن كل مرة تتفجر معاني وتظهر أسرار ونشعر كأن نسمعه لأول مرة ونشعر, ونشعر أن معانيه ينبغي أن لا تفارقنا أبدا حتى الأجيال القادمة سوف تستفيد من هذا الحديث واتمامة الحديث في الخطبه القادمة وهي إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله هذه خطبة كاملة وكلام طويل عن بقية الحديث واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكر وأن مع العسر يسرى احفظ الله تجده تجاهد أي أمامك أينما ذهبت طالما أنك ابتغيته وأردته وعاملته فإنه لا يضيعك يسخر لك حتى الحيوانات أحمد بن طولون كان حاكما في مصر وهو على حكومة مصر قتل العلماء وشردهم فذهب إليه أبو الحسن الزاهد ناصحا ولكن لا تحبون الناصحين فأخبره أن هذا لا يرضي الله فقال أنت أشجعهم عامل فيه أذكر واحد فأخذه وقيده ورماه في السجن ثم هيأ له مقتلة تداعث لها المدينة واتمع الناس وأحاطه بحظيرة وأدخله فيها وأطلقوا عليه أسدا جائعا أسد جائع شرس أطلقوه وهو مقيد حتى لا يفر والناس تحب العالم ولا تستطيع أن تتكلم ومع ذلك كل واحد يغمض عينه حتى لا يرى المنظر الأليم الأسد يقطع الجسد إربا إربا وشلوا شلوا وقف الأسد الجائع يطأطئ رأسه ويبصبص كالكلف ويهز زيله لأبي الحسن الزاهد أبأ أن يأكله وجعل يمسح جسده بأبي, حسن بأبي الحسن الزاهد الذين رأوا المنظر كبروا وفتح بقية الناس عيونهم فإذا المشهد الغريب العجيب ليس هذا رواية من الروايات ولا فيلم من الأفلام الهندية إنها حكايات الصالحين الذين عرفوا الله والله يدافع عن الذين آمنوا إن الله مع الذين اتقوا معية النصرة والتأييد ثم إذا ب أبن الحسن الزاهد يحل قيده ويفق وثاقه قال له أحمد بن الطولون معتذرا يعتذر إليه مما فعل وقال له بربك يا أبا الحسن أين ذهب مخيلك خيالك ما شوين وأين طارت شواردك سرت وين قال كنت على وضوء كنت أفكر هل لعاب الأسد طاهر أم نجس ينقض الوضوء أم لا إنه يفكر في مسألة فقهي والأسد قد أقبل عليه إن الذي مع إن الذي يعامل الله بصفق ونية وإخلاص يكفيك ويعينك ويسخر لك الناس حتى الملوك والرؤساء يسخرهم لك إِنَّه ابن أبي ذي وهو من علماء العصر العباسي وله حلقة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وكل شيخ عنده حلقة في ركن دخل أبو جعفر المنصور المسجد قام المسجد طلابا وشيوخا حتى طلاب ابن أبي ذئب قاموا أما أبو ذئب كان قد مد قدمه مد كراعه وقاعد بدرس الناس قاموا عاين اللي هو أبو جعفر المنصور ما قام قال له هو أبو جعفر المنصور ما راعه هؤلاء جميعا جلس زور الموه وقف ده خلده كلهم وأتا وقف عنده قال لما لم تقم إذ قام الناس قال كدت أن أقوم فذكرت يوم يقوم الناس لرب العالمين قال أبو جعفر للجنود دعوه والله ما من شعرة في جسمي إلا قامت ثم ذهب إلى القصر وأرسل إليه مكرمة مكرمة سرة بتع الدراهم ودنانير السرة بك تثمى كثيرة أذول ما قادر يشيل أقول لك بيدلتين شال وأتى إليه في الدرس وقال له المنصور سيدي يريد أن يكرمك وأرسل إليك بهذه المكرمة قال له ابن أبي ذئب. رد إليه مكرمته وقل له إن الذي يمد رجله لا يمد يده البنود كراعه من مديده ويوم التمديدك تاني كراعة من تجد التمدها لأنه بكون يعني كسر عينك العلماء الكسر عينه ما دين إيده ما مستعفين العلماء يؤمن اللي يمد يدون تاري ما بيجر يمد كراء. الحاكم كان جاء بيقول له انت احسن زوري وانت امير المؤمنين عمر بن الخطاب ذاته وانت خالد من الوليد يقول له شوف الكبد قضابين بالله دعوه العلماء علماء يشكل قد رضاء يحكى خالد من الوليد ذاته يشكل قد ذكروا بالله ان الذي يمد يده لا يمد رجله يعني انا قدرت امد كراعي قبير لأنه ما مادي لكن بعد ما اشري منك قطاني كان قد جامع بقوم كان ما درى بقوم عشان قروش ولا دانيليا لذلك يحفظ الله يحفظه يسخر لك الدنيا التجار العلماء القضات من خاف الله خافه كل شيء أي ذي يخاف ومن لم يخفن الله خاف من كل شيء ان من خاف من الله أي ايع الخوف الفار يخوفه وناس الامن يخوفه وبولس حركه يخوفه كويس و... و... و و و و وناس نشطة التفتيش يخوفوا كويس وناس المحليين يخوفوا ودار الصحة يخوفوا كويس ورئيس المحليين يخوفوا والمحافظ يخوفوا والوالي يخوفوا والوزير يخوفوا يا خي حيتخوفوا مرة تتخوفوا في البيت خلي البقيادك مرة تتخوفوا لذلك من خا من خا من من لم يخفد الله خاف من كل شيء يحفظ الله يحفظك جرب احفظ أوامر الله والله لا يضيعك في شيء لا في دين ولا في دنيا لا في مال ولا في بدن ولا في ذرية ولا في مصالح ولا في منافع أسأل الله تعالى أن يردنا إليه ردا جميلة وأن يتقبل منا وأجمعين اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين اللهم احفظنا بحفظك واسترنا بسترك يا رب العالمين ولا تسمد فينا عدو ولا حاسد يا أكرم الأكرمين اللهم عنا على الطاعات وجنبنا المنكرات وارزقنا حب المساكين يا رب العالمين اللهم ارزقنا الاستفادة من هدي نبيك صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين اللهم علمنا من السنة ما جهلنا وذكرنا من القرآن ما نسينا يا رب العالمين اللهم اجعل الكتاب في الامة قائما والسنة في الامة حية طاهرة يا رب العالمين اللهم انفعنا بالكتاب وانفعنا بالسنة يا رب العالمين اللهم احشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم واصقنا من حوضه وارزقنا شفاعته يا رب العالمين وجعلنا من جنده وحزبه المفلح في الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم، واقم الصلاة.